بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله عليه وسلم على رسول الله لا إله بعد. قال الحرف الثامن أن المفتوحة أن المفتوحة الهمزة أن المفتوحة الهمزة هذا الحرف الثامن حروف المعاني الثلاثية. قال لها قسمان الأول أن تكون حرف توكيد تنصب ينصب الاسماء وترفع الخبر مثل ان المكسورة التي تقدم ذكرها قال وأن المكسورة من الأحرف المصدريات من الأحرف المصدريات أي من حروف المصادر والأحرف المصادر المتفق عليها خمسة جمعتها في بيت شعري واحد موصول الحرفية خذي هذا الفطن النا وما ولو كي واقتنب بيت واحد موصول الحرفية موصول الحرفية خذي الفطن موصول خذي الفطن وما ولو كي بيت واحد. موصول للحرفية خذ هذا الفطن أنا وما ولو وكي واختم بأن واختم بأن أنا هذه أولها موصول للحرفية خذ هذا الفطن أنا وما ولو وكي واختم بأن خمسة الأحره المصدريات المتفق عليها خمسة جمعتوا في هذا البيت قال ونص النحويون على أنها تفيد التوكيد كإن المكسورة واستشكله بعضهم قال لأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيدا وليس هذا الإشكال, وليس هذا الإشكال بشيء واختلف في المفتوحة الهمزة فقيل هي فرع المكسورة وهو مذهب سيبويه هذا الصحيح هذا هو الصحيح قال وهو منام سيبان المرضي النقاب بن السرائي في الاصول اذا قال هؤلاء في إنا ان الذي في انه خاطئ ولم يعد أن المطيحه لانها فرعهم مذهب الفراء وقيل إن, إن أصر وقيل أصلان والأول هو الصحيح على صحته أو الأول أن الكلام مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد غير مؤولة بمفرد لأنها ليس مصدرية بخلاف المفتوحة ولا أصل أن يكون المنطوق به جملة من كل وجه أو مفردا من كل وجه فدل على أنها فرع قال الثاني أن المكسورة مستغنيه بمعموليها عن زيادة بخلاف المفتوحة لابد شرطها أن يسبقها كلام والمستغني بنفسها أصل والذي يحتاج إلى سبق كلام عليه فرعا الثالث أن المفتوحة تصير مكسورة بماذا تصير مكسورة؟ بحذف ما تتعلق به إن حذف الكلام قبلها صارت ماذا؟ مكسورة فتقول إلى يعني ماذا تقول إلى الأصل فرقعت إلى اصلها بمعنى أنها رجعت إلى أصلها كقولك في عرفت أنك بر احذف عرفت ماذا تقول إنك, انك بر ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة والمرجوع إليه بحذف اصل مرجوع اليه بحذف اصل يعني تحذف منه شيء فيبقى الاصل قال الرابع ان المكسوره تفيد معنى واحدا هو التوكيد وواحده المعنى يدل على الاصاله والمفتوحه تفيده وتعلق ما بعدها بما قبلها فهي تفيد ماذا يعني تدل على يعني على على على التوكيد وزيادة، والذي يدل على المعنى بدون زيادة أصل، والذي يدل على المعنى بزيادة فرع. مثلا حتى هذا في المعرفة النكرة، لما أقول رجل رجل هذا على ماذا يدل؟ على النكرة، أنها أصل. دل على النكرة بدون زيادة رجل دل على النكرة، لكن لو قلت الرجل دل على المعرفة بزيادة ال فمن هو الأصل الذي دل على المعنى بدون زياده رجل دل على نكرة النكرة أصل والذي لم يدل على المعنى إلا بزياده ماذا سيكون فرع الرجل ومثله في ماذا في التأنيث نكرة أصل ومثله في التأنيث أقول رجل يعني قائم أقول قائم فيدل على ماذا؟ على معنى التذكير. يدل على معنى التذكير بدون زيادة قائم. فإذا عرضت إليه التاء قلت قائمة. دل على التأنيث. فهذا على ماذا يدلنا؟ على أن التذكير ما هو أصل. لأنه دل على المعنى بدون زيادة والتأنيث. لم يدل لم تدل الكلمة على التأنيث إلا بزيادة التاء قائمة. هذا يدل على أنها ماذا؟ على أنها فرع. وهذا من بابها. قال الرابع أن المكسورة تفيد معنى واحداً وهو التوكيد المتحد تفيده وتعلق ما بعدها بما قبلها وكان فرعا الخامس أن المكسورة أشبه بالفعل لماذا؟ لأنها عاملة غير معمولة، وهذا يسمى النيابة، وكنيابة عن الفعل بلا تأثرٍ كافتقار أصله. هذا الشبه فعل إذا دخل في الاسم يبنى من أجله الاسم. قال الخامس أن المكسورة أشبه بالفعل. لأنها عاملة غير معمولة كما هو أصل الفعل. وهذه الحرواء الأحرف إن أخواتها ماذا تسمى؟ الأحرف المشبهة بماذا؟ بالفعل. الأحرف المشبهة بالفعل. قال الخامس ان أو السادس السادس أن المكسورة كلمة مستقلة. والمبتدء كبعض بعض ما معنى كبعض اسم تؤول مع الفعل بعدها بمصدر فهي كالجزء من ايش كالجزء من المصدر ما ماذا يساوي المصدر يساوي حرف مصدري وهو ان زائد ما زائد ما يسبك به زائد ما يسبق به قال السادسة إن المكسورة كلمة مستقلة ومفتوحة كبعض اسمين والكلمة المستقلة أصل والبعضية فرع إذا تقرر هذا فاعلم أن, أن لها ثلاثة أحوال تارة يجب كسرها وتارة يقب فتحها وتارة يقوز الوجهان فيجب كسرها في كل موضع يمتنع فيه تاويلها مع اسمها وخبرها بمصدر إذا لم تسد مسد المصدر إذا لم تشد مسد المفرد ولم تقوم مقام المفرد ولم تشد مسد المصدر قال وذلك في ثمانية مواضع ألا ابتداء الكلام والكلام حقيقة بدون تقدم حرف ابتداء ما معنى حقيقة بدون تقدم حرف ابتداء لنحو إنا أعطيناك الكوثر أو حكما بتقدم حرف من حروف الاستفتاح والابتداء قاله وحكم النحو لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا إن ماذا تقدم عليها ألا وألا هذا حرف ماذا حرف استفتاح نبتداء ألا قال الثاني وفائدته التنبيه أثى فائدة البلاغية التنبيه ألا الثاني صلة الموصول نحو أتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصة إلى القوة فإنا وما دخلت عليه صلة ما فان فإن لم تكن صلة بل جزء صلة فإن لم تكن يعني ما هي إن وما بعدها أن وما بعدها فإن لم تكن صلة يعني وهي إن إن لم تكن صلة بل جزء صلة يعني ما معنى جزء, جزء صلة بعض من الصلة بل جزء صلة يعني بعض من الصلة فتحت نحو جاء الذي في ظني أنه فاضل في ظني انه فاضل اي في ظني فضله تفتح قال واذا وردت واذا وردت مفتوحه بعد الموصول جعلت الصله محذوفه وان معموله لذلك المحذوف قولهم لا اكلمه اب لا اكلمه ما ان في السماء نجما اي ما ثبت ان في السماء نجما قال الثالث جواب القسم نحو العصر ان الانسان لفي خسر والعصر هذا قسم جوابه ان الانسان قال فإن كان في جملتها اللام كالآية كالآية فلا خلاف في وجوب كسرها ما معنى في جملتها اللام اقترن اللام بخبرها إذا اقترن اللام بخبر إن وجب كسر إن. والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتت اللام قال لا قال وان لم يكن فلا خلاف فيه يقبل الشريعه في لم يكن فيه خلاف سياتي صفحه 412 الرابع اذا حكيت بالقول نحو قال الله اني معكم قال الله اني معكم حكيت بالقول يعني اخبر عنها بالقول فلو وقعت بعد القول غير محكيه غير معبر عنها ومخبر عنها قال فتحت نحو تقول أنك فاضل أن تقول بمعنى تظن. قال لأن القول في هذا فإن القول عامل في مثل هذا عامل عمل الظن لأن القول في مثل هذا عامل عمل الظني يعني تقول ب... اتقول بمعنى تظن. قال الخامس أنتقى موقع الحال مصاحبة لباب الحال نحو إن فريق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا من المؤمنين لكارهون او غير مصاحبة النحو إلا إنهم لي... لا إلا إلا إنهم إلا إلا إنهم لا الطعام تقع موقع الحال مصاحب الإمام الحال قال أساها أن تكون قبل لام معلقة عن المعلقات التي تعلق إنها خاتع عن العمل قال أساها أن تكون قبل لام معلقة نحو الله ويعلم إنك لرسوله فهذه لولا اللام لفتحت هذه لولا اللام لفتحت أن تكون قبل لا من معلق قال الرابع أن تكون موقع موقع خبر اسم عين موقع خبر اسم عين نحو زيد إنه قائما خبر بها عن اسم عين وما معنى اسم عين؟ يعني ذات, محسوسة. ذات, ذات محسوسه ذات محسوسة ذات محسوسة قالوا ومن اقول تعالى ان الذين امروا الذين هادوا الصابرين النصارى والنقوص الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم وكذلك الواقعه وكذلك الواقعه موقع المفعول الثاني في بابيضنا لانه خبر في الاصل كقول الشاعر منا الاناه وبعض القوم يحسبنا انا بطاء وفي ابطائنا سرعوا هل ماذا إنا بطان و بعض القوم يحسبنا المفعول الأول ناء والمفعول الثاني جملة إنا بطان سدت مسد المفعول الثاني ليحسب ليحسب ليحسب ليحسبوا ليحسبوا قال فإن قلتها فهل يجوز فتح إنا إذا وقعت خبر سمعين وتجعل من باب الاخبار بالمعنى عن العين مبالغة فيقال زيد أنه قائم كما يقال زيد قيام قلت الحرف المصدري أضعف من صريح المصدر فلا يلزم أن يجوز فيه ما جاز في المصدر الصريح قد نص ابن مالك على أن الحرف المصدري لا يؤكد به فعل فعلا ولا يقع نعثا ولا حالا الحرق المصدري لا يؤكد به فعل ولا يقع نعثا ولا يقع حالا وهذه قواعد مهمة جدا يستفيدها الطالب في كتاباته وتعليفاته و... وإلقائه وسبكه للكلام قال الثامن انتقى بعد حيث نحو من حيث إنه فاضل قال بعض النحويين وقد اولي عوام الفقهاء بفتح إن بفتح انا بعدها قلت يلزم من اجاز اضافه حيث الى المفرد وهو الكسائي ان يجيز فتح انا بعدها على مذهب الكسائي قال ويجب فتح انا في كل موضع يلزم فيه تاويلها مع اسمها وخبرها بمصدر وذلك في ثمانيه مواضع الأول أن تقع في موضع فاعل نحو أولم يكفهم أن انزلنا ما هو التقدير او لم يكفهم انزالنا قال الثاني ان تقع في موضع نائبه نائب الفاعل قل اوحي الي انه استمعنا فر من الجن قل اوحي الي استماع استماعنا الفاعل لاوحي قال الثالث ان تقع في موضع المبتدا نحو في ظني أنك فاضل في ظني فضلك وقعت من المبتدا ومن أمثلتها من القرآن ومن آياته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعه ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته رؤيتك ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعه من آياته خبر مقدم ورؤية المصدر المستوك من أنه ما دخلت عليه في تأويل مبتدأ ولو يجب تقديم خبرها هذا حكم المبتدا المأول يجب تقديم خبره للإشعار به لأن المفتوحة لا تقع في ابتداء الكلام خلافا لبعضهم ما لم تكن بعد أما فيجوز التقديم والتأخير نحو أما أنك فاضل ففي ظني قال الرابع أن تقع اسم كان نحو كان في ظني أنك فاضل كان في ظني فضلك الخامس أن تقع اسم إن مصولة بالخبر نحو إن عندي أنك فاضل إن عندي فضلك وكذا باقي أخواتها وقد تتصل بليتها سادة حال حال كونها ساده <تصفيق> <تصفيق> مسد اسمها وخبرها ما معنى سادة مسد اسمها وخبرها قائمة ومغنية عن اسمها وخبرها قائمة مقام اسمها وخبرها سادة مسد اسمها وخبرها قال وقد تصل بليت سادة مسد اسمها وخبرها عند سيبويه وقال الأخ بل بالمسد العزم فقط والخبر محذوف كقول الشاعر فيا ليت ان الضاعنين تلفتوا فيعلم ما بي من جوى وغرامي فيا ليت ان الضاعنين تلفتوا فيا ليت تلفت الضاعنين فيا تلفت الضاعنين حاصل خبر محذوف خبر محذوف قال واغا زلاح ذلك في لعل قياسا على ليتا وعنه انه اجازه في لكن ايضا ولا خش اتسع تقديم بالقياس قال واغا الفراء وهشام دخول ان المكسوره على ان المتوحه نحو ان انك قائم يعجبني ان انك والصحيح المنع لماذا؟ لاجتماع حرفين من نوع واحد في محل واحد على معمول واحد وها مذهب الشيبوي السادس أن تكون خبرا خبرا اسم معنى نحو أمرك أنك ذاهب أمرك ذهابك السابع أن تقع في موضع منصوب غير خبر نحو قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله هذه وقعت موقع المحلول به ولا تخافون اشراككم بالله ولا تخافون اشراككم بالله هذا تاويلها وانما احترزت عن الخبر والمراد به مفعول الاثانيه مفعول اي ظنه فانه خبر في الاصل لانها يجب كسرها فيه بعد اسم عين كما تقدم الثامن ان تقع في موضع مجرور بحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق وأما وإما ان تقع في موضع في موضع مجرور باضافه ذلك بأن الله هو الحق ما هو تاويل المصدر ذلك بأحقية الله ذلك بحقيه الله هذا التاويل عند اهل السنه أما لو كان عندك معتزلي او اشعري يرى ان اسماء الله جامده غير مشتقه ماذا سيقول؟ ذلك بكون الله هو الحق. قاتلهم الله. يا رب ما تجد في بعض الشروح النحوي من من يدس السم في العسل؟ فيقول تأويل هذه الآية ذلك بأن الله الحق ذلك بكون الله هو الحق. وهذا تأويل عيش عش ولا تجد التأويل عند أهل السنة إلا في أندر الكتب وفي الطفيها وفي يعني يعني أشياء الغريب كالكبريت الأحمر انت تجد التقدير الصحيح ذلك بأحقية الله هذا هو الصحيح يعني معناه أن الحق قامل وأن اسم الله قامل ما يدل على صفة نفي الصفة نفي الصفة الأحقية عن الله عز وجل ربما يراها من لا بصير له بالعقيدة على أنها فائدة ربما نقلها لطلابه أو درسها وهكذا هذه بالمناقيش هذه من المناقيش التي اشتخرق نعم هذه من المواضيع الذي من الاعتزاليات والأشعريات التي اشتخرق بالمناقيش الذي تضمن في الصفات والإلحال في أسماء الله وصفاته قال وإما أن تقع في موضع المجرور بإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ما هو التقدير إنه لحق مثل نطقكم إنه لحق مثل مثل, مثل إنه لحق مثل مثل نطقكم قال وهذه المواضع الثمانيه ترجع إلى ثلاثة اشياء طيب ما هي فائده جميله جدا قال ان تقع في موقع ان تقع في موضع مصدر مرفوع و أن تقع في موضع مصدر منصوب وثالثها أن تقع في في موضع مصدر المجرور وهذه هي اللغة أصلاً خلاص لكنها تضمنت اللغة كاملة ومرفع ومنصوب مجرور هذه اللغة كاملة كل الأسماء ما إعرابها مرفوعة ومنصوبة مجرورات يعني بمعنى حالنا على شيء واسع على شيء واسع جدا غير ما غير ماذا غير منضبط وغير قريب الاولى يعني النظر الى المواضع ثم تاخذ قاعده ثم تاخذ قاعدة ذكرها ابن مالك وغيره من العلماء ما هو وجوب فتح همزه ان إذا قامت مقام المصطف وجوفه حمزه ان اذا قامت مقام المصدر واذا قلنا اذا سدت مسد المصدر نفس المعنى ان اردنا نعبر بالتعبير القسل سدت مسد المصدر و ان اردنا ان نعبر بالتعبير القريب قامت مقام المصدر هذا هو حتى قال ابن مالك وهمز ان نفتح لسد مصدره ما سدها وفي سوا ذاك اكسري وهمز ان نفتح لسد مصدره ما سدها وفي سوا ذاك إذا لم يسد المصدر ما سدها اكسري ما سدها وفي سوا ذاك اكسري <تصفيق> قال وزاد بعضهم في مواضع وجوب هتحها أنتقى بعد لولا ولو ما أتى وقيتية نحو فلولا أنه كان من المسبحين فلولا حصول تسبيحه او كونه مسبحا قال ولو أنهم صبروا أي ولو حصول صبرهم وحكى ابن السكيت يعقوب لا اكلمك ما أن في السماء نجما ما وجد وثبت السماء قال وهذه الموضع ثلاثه راقعة الى من تقدم لأنها بعد لو لا في مضع رفع بالابتداء والخبر محذوف على الصحيح وبعد لو في مضع رفع على الفاعلية بفعل مقدر اي ولو ثبت ان وهم ذهب الكفين والبر الزجاء والزمحسرية وعلى الابتداء والخبر محذوف وقال لا حذف لانه سد مصدر ما معنى سد الجزئين سد الفعل والفاعل او المسند والخبر وهنا المقصود المسند والخبر سد جزئين اي جزئين الجمله قال الجمله انا جزئ قال وبعد المقصود العيون الأسمية وبعد ما أتى في موضع رفع بفعل المقدر تقديرهم ما ثبت أن في السماء نجما أي تكتب أي ما ثبت وجود نجم في السماء أي ما ثبت تكتب أي ما ثبت وجود نجم في السماء بعد قوله نجما أي ما ثبت وجود نجم في السماء كتبتم ماذا كتبتم عليها أحسنتم أحسنتم